تعريفها في البداية هي ذكر عيوب انسان في غيبته وهي فيه او ذكرك اخاك بما يكره ويعني قال اهل العلم هي ان تذكر اخاك بما يكرهه لو بلغه يعني لو بلغ هذا الكلام الى اخيك الذي ذكرته انت فهذا هو حد الغيبة وهذا الذكر بما يعيبه سوى يكون في يعني تصف نقصه في بدنه او في نسبه او في خلقه او في فعله او دينه او دنياه او قوله وقال اهل العلم حتى في دبته وفي داره وفي ثوبه الى هذا الحد حتى يمسك الانسان لسانا لأن كل هذه الامور يعني يضيق بها المستمع لا عائلة له رجل كالناس الشارع مثلا ان تتعيف في مهناته وفي نسب وفي مكانته وانت تعلم ان هذا يعني يدخل عليه بالنقص او ينقص من قدره امام الناس ان أم تذكره ايضا في البدن فتقول رجل قصير امرأة انفها كبير عندما تتجنس الاخوات بعضهن بعض ويذكرن بعض عيوب الاخوات الاسر الشبيل تقول هذا اقرع او هذه لا شعر لها او او تقول الاخت عن اختها هذه سوداء هذه حمراء هذه خضائلة خلق... كل هذه الصفات ونحن نعلم انها يعني يكرهها صاحب هذه الصفات التي اسمعها حتى وان كانت فيه فهذه من الغيب والله رب العالمين اما الافعال التي تتعلق بالدين فانت تقول هذا انسان كذاب هذا انسان متحايل في هذه انسانه غير ملتزمه بالحجاب الشرعي هذا انسان لا يحسن الصلاه ركوع او سجود هذا انسان مرائي عندما يصوم يذكر الناس بالسوء سبحان الله هذا انسان غير بار بوالديه كل هذا للأسف الشديد من الغيب والعذاب الله من الصفات التي يعني تسيء للعبد. أما من ناحية الخلق فتقول هذا رجل بخيل هذه امرأة متكبرة، هذا إنسان مرائي، هذا إنسان متهور، هذا إنسان جبان والعذاب الله رب العالمين. أما من ناحية الدنيا فتقول مثلا هذا إنسان والعذاب الله رب العالمين مثلاً سيء الأدب، هذا إنسان لا يحترم الناس، هذا إنسان يرى أنه أفضل من غيره، هذا إنسان كثير الكلام. يعني كل هذه انواع من الغيبة والعذب بالله رب العالمين ثم احيانا تكون الغيبة ليس باللسان فقط اخ الاسلام ممكن ان يعني تفهم اخيك تعريضا ان هذا يعني مثلا ان تشير الى انسان لصديق لك على اخ او على من يمر في الطريق تومئ اليه بهمز او بغمز او بحركة معينة يفهم منها انها تدخل في مسالة الغيبة والعذب لله رب العالمين يعني نفهم هذا من قول عائشة قالت دخلت علينا امرأة فلما ولت اومأت بيدي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قصيرة اشارت بيدها الى الارض فقال عليه الصلاه والسلام اغتبت فيها سبحان الله او ان تحاكي انسانا يعني انسان يقلد انسان في مشيته او انسانه تقلد انسانا في مشيتها والعيد الله كل هذا من الغيبة المصيبة الكبرى ان المجتمع كالمغتاب يعني أنت عندما تستمع إلى كلام الله عز وجل بفضل الله عز وجل تأخذ نفس ثواب التالي والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى وعندما اه يعني اه يعني تستمع إلى من يذكر الناس بالسوء يعني للأسف الشديد تأخذ نفس الوزر والعذاب بالله رب العالمين فأنت إن استمعت إلى الخير كان نصيبك خيرا وإن استمعت إلى الشر كان نصيبك شرا والعياذ بالله رب العالمين والسؤال الذي نطرحه ما هي اسباب الغيبة؟ ما الذي يجعل الانسان يغتاب انسانا؟ ما الذي يجعل الانسان يذكر انسانا بسوء؟ اولا احيانا تكون انت مغطاض من انسان الزوج اذا زوجته فجلست هي مع امها او اختها او صديقتها فارادت ان تشفي غيظها وبالحديث عن ذكر مخاوئ زوجها هذه غيبة وطالما ان هذا حوار او هذا كلام ليس على قاضي او عالم او مختفتة في امر معين في هذا الامر او اخذ مشهورة طالما انها كما يقول بعض انها للفتفضة ولاخراج المكنونات النفس ممكن والاسف الشديد من اسوأ انواع الغيبة او من الاسباب العجيبة لها ان يجامل الانسان المجالسين له يعني يجامل المغتابين ان انسان جماعة يغتابوا انسان معين فهو يريد ان يجاملهم ثم ان من اسباب الغيب ايضا ان يظن الانسان بمن يغتابه سوءا يعني انسان يظن بالذي امامه ظنا سيئا فيغتابه بهذا الشكل ثم بعض الناس يريدون رفع انفسهم بان ينقصوا الغير يعني اريد ان ارفع نفسي ان ارى انني ذو شأن او انني ذو مكانة معينة فانقص ممن امامي او اقلل من قدر من امامي ايضا من اسباب الغيبة احسد ان يحسد انسانا انسانا فاذا حسبت انا انسانا فعندئذ اذا ارتابه لان في قلبي للاسف من ناحيته انا غير مستريح من ناحيته وان لا اتمنى ان يكون هو افضل مني فبالتالي احسده او استهزئ بالطرف الاخر استهزئ بالناس الاخرين لكن السؤال المطروح هل كل الغيبة حرام ام انها تحل في مواطن معينه طبعا من كرم الله علينا كمسلمين ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين شرحوا لنا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا لنا شارده ولا وارده فاستثنى العلماء بعض المواطن وتقريبا هي ستة في مساله الغيب اولا المتظلم امام القاضي يقول هذا ظلماني هذا اخذ مالي هذا ضربني هذا اذاني هذا صنع كذا هذا اخذ ميراث ابي يعني الى اخره فيجوز ان يتظلم الانسان بذكر اخر بعيوبه التي صنعها وهي حقيقية انا القاضي ثم المستعين على تغيير المنكر يعني انسان يريد ان يغير منكرا معينا يجب علي ان يقول ان فلان يصنع كذا وكذا في الشارع او في الحي او في المؤسسة او في المصلحة فلا بد من تغيير هذا المنكر هنا اريد ان استعين بالغير على تغيير هذا المنكر هذا ليس من الغيبة ثم هذه الغيبة تجوز في امر التزويج امر الزواج يعني اذهب الى فلان وقول له يا فلان ان ابني يريد ان يخطب بنت فلان فما رأيك وانت رجل تعرفه ومعرفة جيدة عندئذ يجب علي ان استشهد يجب أن اشهد بما الله سبحانه وتعالى. لكن لا اكذب على الناس واقول والله هي بنت صالحة وامها امرأة صالحة وابوها كذلك وهم لا يكونون كذلك. فهذه مصيبة هذا كذب. هذه شهادة زور. فاذا كثير من الناس يحرج ويقول لا يا اخي انا لا اقول في الناس شرا. لا نقول يا اخ الاسلام. الاسلام اعطاك رخصة في ان تقول بما يرضي الله. صورة واقعية في أمر الزواج حتى لا يدلس على الزوج أو على المتقدم للزواج او على المتقدم إليها، لا يدلس عليها في أن يعني نحجز يعني عيب أو عيوب معينة أو نقائص في العريس المتقدم أو نقائص في العروس المتقدم إليها. وأنظر إلى رحمة الإسلام وعزة الإسلام أنه يعطيني هذه الفرصة كي يعني اتكلم في أشجّار في أمر الزواج، فاخذ الكلام بما يرضي الله ولكن يكون المتقدم. صادقا فيقول ان اباها بخير ان امها متبرجة مثلا يعني ان العروس <تصفيق> ليس بواضبة على الصلاة انها اسرة مثلا لا تحضر مثلا لا تحب مجالس العلم ولا نجدهم ذاكرين الى اخرة تقول بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ان في هذا نقص او هذا فيه غيبة ثم ان تحذر المسلمين من شر ان يقعوا فيه هذه ايضا تحل في مسألة الغيبة ثم انك لو رأيت كما يقول العلماء إنسان يريد أن يتفقه في دين الله وهو يتردد على إنسان صاحب بدعة أو إنسان فاسق عندئذ يجب أن تحذره وتوضح له المسألة السؤال الذي يطرحه الإنسان على نفسه كيف عالد وأمنع اللسان عن هذه المصيبة الكبيرة أولا لو علم المؤمن أن غيبته للناس يتعرض لمقت الله سبحانه وتعالى وصخط الله سبحانه وتعالى وان هذه الغيبة تحبط الحسنات وتجعل الحسنات لا تدخل وانما تنتقل حسناتي من ميزاني الى من اغتبته يعني للأسف الشديد والعبد لا حول ولا قتل قد يدخل النار من اجل سيئة ترجح على حسنة والانسان يعني اين يذهب في هذه القضية وهي حقوق العباد اذا طالبني هذا بما, بما له من حسنات وما هذا من لان التعامل يوم القيامة من حسناتي والسيئات لا بالدرهم ولا بالدينار فان كان لي اخذت وان كان علي سبحان الله يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان ثنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطلحت عليه فطرح في النار والعاذ بالله رب العالمين وقلنا ان الكارثة الكوب لا تكبث الغيبة باللسان فقط وانه هناك الغيبة القلبية ان, أن, أن تحدث يعني, يعني كما يحرم على الانسان ان, أن, أن يحدث غيره بلسانه عن مساوئ ومساوء الغيث. فالإنسان أيضا لا يتحدث نفسه بسوء الظن في أخيه ويقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ لأن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى بد أن الإنسان يعني يكبح جماح نفسه في أن لا يذكر الناس بالشر في قلبه والله سبحانه وتعالى يقول يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فالإنسان يعني الذي ينقض به هذا الشر عن أخي يعني حتى بقلبي يجب أن أطرد هذا الشعور وهذا التصديق هل يصدق الإنسان الشيطان سواء كان هذا الشيطان شيطان إنس أم شيطان الجنة فكلاهما سواء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 بابها حتى لا يدخل بعد ذلك في مسألة الغيبة باللسان فيجتمع عليه, أو تجتمع عليه المصيبتين يعني تخيل اخ الاسلام ان روى الامام احمد في مسنده وابن حجر ان الصحابة قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنى قال اتدرون ما هذه الريح قلنا لا رسول الله قال هذه ريح الذين, الذين يغتابون المؤمنين سبحان الله وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن في لسامه ويبيدف الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله ويتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ولعذو الله رب العالمين فلماذا عورات الناس رؤية الاثر اذا شككت فلا تحقق يعني الانسان يشك في انسان بحيء. لا يجب عليه ان يتحقق من هذه المسألة وانما اذا اجتمع في انسان خير وشر عد وظلم يجب ان نغلب فيه جانب الخير وان رأينا من انسان عدة يعني المحاور تدل على سوء ومحور واحد يدل على الخير يجب ان نأخذه على محور الخير ما كلنا يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع عبد الرحمن بن عوف بالقبر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه هذين القبرين يعذبان يالله يعذبان في كبير احدهما كان لا يستبرق من بوله والاخر عذبه في الغيبة سبحان الله فالإنسان اكثر خطأه هو في لسانه ومن اربى ربا عند الله يعني ان الربا عند الله ثلاثة ثمان بابا يعني الربا ليس نوعا واحدة واربا الربا اسوأ نوع من انواع الربا اعظم جرم في انواع الربا الاستطارة في عرض المسلم بغير حق كما روى الامام احمد وابو داود قيل في من اغتاب احد الناس حسبك لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قيل لعائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وحكيت له إنسانة أي قلدت إنسانة فقال ما أحب أني حكيت إنسانة ولي كذا وكذا لعل مما يخيف الإنسان ويرعبهم مسألة هذه الكبيرة وهذه الغيبة ان جبير صام لما عرج به قال لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم كما رؤيت في مستدى الامام الاحمر وسنن ابي داود لعلنا نسمع هذه النصيحة العظيمة من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ومن زب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار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 وقال لو انك اهديت الينا حسناتك فردت ان اكافئك عليها فاعذرني فاني لا اقدر ان اكافئك على التمان يعني لا استطيع ان اعطيك على قدر ما اعطيتنا ولذلك قال الله عز وجل واذا لكل همزه اللمزة والهمزه الذين ياكلون لحوم الناس اما اللمزه هم الذين يقعون في اعراضهم كان الصالحون يقولون ادركنا السلف وهم لا يرون العباده في الصوم ولا في الصلاه ولكن في الكف عن اعراض الناس لانك عندما تكف عن اعراض الناس يعني اذا كان انسان ذو حيثية معينة فانت تجل وتحترمه لانه يعمل عند شخص مهم جدا في المؤسسة التي تعمل فيها او في الدولة التي تعمل فيها فما بالك وان تجل خريفة الله في الارض ولكن السؤال هل هناك من كفارة للغيبة طبعا لا. الانسان اي ذنب من الذنوب يعني يغفره الله عز وجل. يجب ان اندم اولا ويعني اتوب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 يعني يذكر حتى يعني سبحان الله لا لا يعني يستوي الميزان يعني يقول مثلا والله كنت عندي فكرة خاطئة عن فلان وقد تصححت الحمد لله فكرة وهو رجل صالح هذه امرأة صالحة وهذا رجل كذا وكذا اذا الانسان بعد ان يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة ويستسمح اخاره المسلم يجب ان يذكره بالخير عندئذ يكون فعلا من الناس الذين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 عن الثواب يبحث عن الاخره يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى يبحث عن كرم الله عز وجل عليه ان يحافظ على حسناته ولا يوزعها يمنة واشرة ولا يغتب الناس ولا يقع في اعراضهم ولا يعني يعب بالذنب عليهم فمن يعني ثبت ان اي إنسان يعيب بالذنب على اخيه فيعافي الله المبتلى. ثم يبتلي الذي يعيب لان الانسان ليس يعني معصوما من الخطأ فكل بني آدم خطاء ولكن الانسان سبحان الله يعني يجب أن يضع نفسه في معية الصالحين في معية الذاترين يبتعد عن المجالس التي فيها غيبة حتى ان جلست في مكان ورأيت اناسا او شخصا يغتاب انسانا اقول له يا فلان استغفر الله يا فلان سبحان الله العظيم حتى ان بعض الناس العجب يأتون في نهار رمضان واذا ذكر انسان يقول يا فلان والله يا انا في حالة صيام ولا يجب املا ان نغتاب وهو لا يظن نعم الغيبة وأن تصائم قد يعني مصيبة كبيرة لكن ايضا هي مصيبة ايضا ان تغتاب سواء تصائم او غير صائم سواء في نهار رمضان او في ليلة رمضان او في شوال او في المحرم او في اي يوم من ايام السنة فالغيبة حرام طوال العام ورب العباد سبحانه وتعالى جعل لنا يعني رقيب عتيد يكتب ويحصي علينا ما ما نفعل يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فما من حسن أو ما من فعل او من قول إلا ويكتب عند الله سبحانه وتعالى فانظر ماذا يكتب لنا عند الله فيأخى الإسلام كيف تترك لسانك يخوض في أعراب الناس كيف تترك لسانك يعني يعني سبحان الله يتكلم عن الناس بالسوء لا أخى الإسلام حقيقة الأمر انه هذه الغيبة من مكتولي به كثير من الناس واما يستهين به كثير من الناس ولا يغتب بعضكم بعضا او حب احدكم ان يأكل لحم فيه ميتا فكرهتموه والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه أمور يجب ان نسمعها والحبيب يقول لا تحاسدوا ولا تبارضوا ولا تفحشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا حقيقة الامر يا ان يتقي المسلم ربه وان يتقي رب العباد سبحانه وان يمسك لسانه عن اعراض الناس وان كان قد ابتلي بهذا الامر فالب ان ينزع سريعا ويتوب حتى لا يضيع حسناته يوم القيامة وحتى لا يتعود لسانه الخوض في اعراض الناس اللهم امسك الاسنتنا عن السوء وافضل الاسنتنا بالذكر